دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ويرى المضبوب عليهم وللضال. وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوْبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَمَ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتِهِ وَقَدِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُ صَالِحًا إِنِّي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 وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَدَاهُ دُشَكْرًا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 أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهئين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكن خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كَفَرُوا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إِلَّا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيق